مؤسسة نفير للإنتاج الصوتي تقدم. تنفع الفتوى والحكام العراقي مهما حشدتم من فيالك او نغبنا لها والله ما احنا اسفين تنظيمنا في الحرب عمره ما اقتلع بهالزغغه الارض وانتم عارفين مهما حشدتم من فيالك او نغبنا لها والله ما احنا اسفين تنظيمنا في الحرب عمره ما اقتلع بهالزغغه الارض وانتم عارفين كم من محناك حلينا كم شنب ما يقرص لا ولا في الجبين احنا جال الحرب رميان السلب وشحلة التوحد والنور المبين وهي دعاة الأمر كهما فيها رب هيهاد نستسلم لكم يا مرجفين ما تنفع الفتوى الحكام العرب والله لا نطحج ما جمهم طحين كم من محنك حر نشبي كم شنب ما للقلب ولا في الجبي احنا جال الحرب رميان السلب وشحلة التوحيد والنور المبين ويا دعاة الأمر ما فيها رب نستسلم لكم يا مرجفين ما تنفع الفتوى الحكام العرب والله لا نضحج ما جمهم طحين مهما تطول الحرب معياني تعب الله فتراجع ولا عزم عزمي يا شيخ خالد كلنا عذب طلب ما حاله نرجع لو نحاربهم سنين دم وحنا بالقنابل والجعب بالحق بلنسف عروشا صالحي حكم الشريعة غاية مهلا طلب نفر طغاة الأرض والمستقيم من ما من فيالك أو نغب حنا لها والله ما احنا اسفين تنظيمنا في الحرب عمره ما اقتلع به الزغغه الارض عارفين ما حشدتم من فيالك أو نغب حنا لها والله ما احنا اسفين تنظيمنا في الحرب عمره ما اقتلع به الزغغه الارض وانتم عارفين حر نشبي كم من محناك حلي نشبيك كم جنب با يقص الله قلب ولا في الجبين حنا رجال الحر يا نسل بغشله التوحيد والنور المضي واليد علت الامر كما فيها رب هيهات نستسلم لكم يا مرجفين ما تنفع الفتو والحكام العرب والله لا نطح جم ما جمهم طحي كم من محناك حر نشميك كم شنب ما يقصى القلب ولا في الجبين حنا رجال الحر يا وشحلة التوحيد والنور المبين وهي دعاة الأمر كما فيها رب هيهات نستسلم لكم يا مرجفين ما تنفع الفتوى الحكام العرب والله لا نضحج ما جمهم مهما تطول الحرب معياني تعب الله ما تراجع ولا عزمي يا شيخ خالد كلنا عذاب طلب ما حاله نرجع لو نحاربهم سنين ما واحنا وحنا بالقنابل والجعب بالحق بلنسف عروشة صالبين حكم الشريعة غايتي Defeă في <تصفيق> în والمستكبرين